عالم الغيب والشهادة فتعالى عَمَّا يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا عنا كما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون فقل رب أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى أدهم الموت قال رب رجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن برزق إلى يوم يبعثون فإذا نفق في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن فقلت موازينه فأولئك هم المفلحون